موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا الله والرسول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 يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا متائا وتصديا فذوق العذاب بما كنتم تكفرون ان الذين كفروا يصدقون اموالهم ليصدوا ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم تكون عليهم حسره ثم اغلقون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرطمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يقفر لهم ما قد سلف وإن فقد مضت سنة الأولين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 وَلَوْ فَعَلُوْا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ